بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا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 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتقذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا كَانَ لَهَا وَجْحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تُرْجَفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا عليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوه وبلا فكيف تتتقون إذ كفرتم يومئي يجعل الولد نشيدا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فَمَن شَاءَ أَتَقَدَّى إلَى رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلْثِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْثَهُ وَقَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنَّهُ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَّنَ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 أرض حسنة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه عند الله وخيره وأعظم أجره، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.